Aman. بحالي Aman. Aman. Aman. Aman. Aman. Aman. Aman. Aman. بحالي Aman. Aman. Aman. Aman. Aman. Aman. Aman. Aman. Aman. Aman. Aman. Aman. Aman. Aman. ربي صيب حالي فرج همي الليال ادعوك يا علي سر يا ربي صيب حالي فرج هم الليال أنا, انا بحالي بليت انا بحالي بليت انا بحالي بليت انا بحالي بليت انا بحالي انا بحالي, أنا بحالي, أنا بحالي بليت ادعوك يا علي سر علنيا ربي صيب حالي فرج همي اليوم ادعوك يا علي سر على دنيا اه... ربي صيب حالي فرج همي <سؤال> اليوم أنا, أنا, أنا, انا بحالي بليت انا بحالي انا انا انا بحالي بليت انا بحالي بنيت انا بحالي انا بحالي انا بحالي بنيت لك عدت بالتوبه دم عيني انا دم يا من تنجي عبدك من حلول ظلم أسرفت في ذنبي وفرنك غفو طهر لي يا قلبي وابصر عيني بينه أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي بحالي فرج همّي لي لأعني سرّ عالني يا. ربي صي بحالي فرج, فرج همّي لي يا. أنا بحالي بلي أنا بحالي بلي أنا بحالي بلي أنا, أنا بحالي، أنا بحالي، أنا بحالي بلي أسجد لك بضعفي بالليل إذ حميني من نفسي وطريقي اللي مشي روح معاك يا ربي عبدك هذا من شرط انت اللي تسمع له وانت العين ونظر انا بحالي بلي ربي صيب حالي فرج همي لي يا دوقي على عالي روحلني يا ربي صيب حالي, حالي فرج همي يا أنا, انا بحالي بديني انا بحالي بديني أنا, انا بحالي بديني بحالي أنا بحالي اهديني من هدية فزيد علي هدى اغفر لي كل ذنبي من عفوك يا رحيم ما بغيت الا رحمه وانت ربي كريم يي يي يي يي يي يي ربي صيب حالي فرج همي اليوم ادعوك يا سر سد دنيا ربي صيب حالي فرج همي اليوم انا بحالي بليت انا بحالي بليت انا بحالي بليد انا بحالي بليد انا بحالي بليت بحالي انا بحالي بليد ما قدرت اكاين لبنادم يا جدي أدعوك يا ربي بدل شر بخير أدعوك يا علي سر وعالني ربي صيب حالي نفرج هم لي يييييه بدي هم لي انا لي سر عالميه ربي صيب حالي بدي هم لي انا بحالي بني انا بني